م و ق ع محب ا ل ق ا ر إدريس أ ب ك ر ي ق د م أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و الله ا و ا ن ت قدمت نفس ما ل غ د واتقوا الله إ ن ى موسوعه ا ا ل ذ ي ن ن س و ا ا ل ل ه ف أ ن س ا ه م أَنفُسَهُمْ ي للعلوم الاسلاميه ف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 الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى نسبح له م اسماء ل ا ل أ ر ض و ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م